اسكنوهم من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهم لتضيقوا عليهم وان كن اولات حمل فانفقوا عليهم حَتَّى يُضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَبْتُمْ فَسَتُرْضِعُوا لَهُ أُخْرَى لِيُونَ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 لا يجعله الله بعد عسر وسراب، وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسوله فحاسبناها، فحاسبناها حسابا شديدا، وعذبناها عذابا. قُرَا فَثَاقَتَ وَبَالَ أَمْرُهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قد أنزل الله إليكم ذكرآ رسوليا تلو عليكم آيات الله مبينات اللي يخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور وَمَن يُؤْمِن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 الله الذي خلق سبع سماء و من الأرض مثلهم